وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين تفسد في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرخمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 وقال لا تجعل مع الله يجعلنا آخر فتقود مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن لا يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما, لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلِ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما مَّحْسُورًا ان رَبك يَبْسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ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 ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدقورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إن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 فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم الا قليلا وكل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم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 دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون بتغون الى ربهم الوسيلة ايهم أقرب يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم خاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم خاصفا من الريح فيغرقكم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 وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تدد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وَقُرَّبْ رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق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 رحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يأوس.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 عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَى أي يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا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 قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه وجعل لهم لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا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 فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسخورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء يا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا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 اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ